القاعدة الرابعة تنقسم العبادة إلى أقسام بحسب بعض الاعتبارات وأذكرها هنا أهم تقسيمات العبادة وذلك هو تقسيمها من ثلاثة أوجه باعتبارات ثلاثة أولا تقسيم العبادة باعتبار ذاتها العبادة باعتبار ذاتها تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى عبادة فعلية وإلى عبادة تركية. وعليه فلا بد للعبد أن يعلم ويتنبه إلى أن العبادة ليست مقصورة على الأمور العملية التي يقوم بها فحسب بل ثمة شطر آخر من العبادة وهو العبادة التركية ذلكم أنه كما أمره الله أن يفعل أشياء فقد أمره الله أن يترك أشياء فمن أسى بما أمر فقد عبد ربه ومن ترك ما نهي عنه فقد عبد ربه المقصود بالترفيها هنا يا إخوتاه الترك الوجودي لا الترك العدمي فإن الترك منه وجودي ومنه عدمي الترك العدمي هو ترك الذهول ذهول الإنسان عن الشيء فينتج عنه أنه تارك له فهذا ترك عدمي ليس بعباده ولا يترسب عليه ثواب ولا عقاب أما الترك الوجودي فهو فعل هو كف، هو حجز وحبس للنفس عن فعل ما نهى الله عز وجل عنه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج أبو داود, أبو داود في السنن رحمة الله عليه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحه الحديث إذا الثواب ترتبها هنا على ترك وجودي وليس على ترك عدمي ومن هذا الباب حديث الثلاثة أصحاب الغار حين ترك أحدهم, أحدهم الفاحشة فكانت منه حسنة وثيب عليها في الدنيا قبل الآخرة تنبه يا رعاك الله إلى أن هذا الترك لا يكون عبادة إلا إذا كان تركا احتسابيا الترك الاحتسابي هو الذي اجتمع فيه أنظاره القصد والإخلاص أما القصد فهو أن يقصد إلى الترك والكف كما سبق يعني أن يحجز نفسه عما حرم الله عز وجل إذا تيسرت أسباب فعل ذلك أو يقوم الباعث في نفسه إلى القيام به ثم يحجز نفسه عن ذلك أما الإخلاص فهو أن يقصد التارك في تركه وجه الله أما لو ترك لغير وجه الله فلا شك أن تركه ليس عبادة قد يكون معصية لله وقد لا يكون أما اعتباره معصية فهو أن يترك تركا يرائي فيه الناس بمعنى أن يظهر للناس أنه ترك المعصية حتى يمدح على ذلك فهذا رياء والرياء شرك اصغر وقد يكون الترك ليس معصيه وان كان ايضا ليس عباده كان يترك لغير رياء ولغير وجه الله عز وجل ايضا كالذي يترك الفاحشة مثلا لاجل خوفه من مرض من الأمراض فهذا ليس في حقه عباده يثاب عليها وليس ايضا امرا محرما لم يقم به السبب الذي يقتضي الثواب ولا السبب الذي يقتضي العقاب أنتقل إلى تقسيم ثاني للعبادة وهو تقسيمها من حيث متعلقها أي من حيث متعلقها من العابد العبادة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين عبادة ظاهرة وعبادة باطنة أما العبادة الظاهره فإنها الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح كصلاة وصيام وحج وأذان وما إلى ذلك وثمت عبادة باطنة وهي الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب كالخوف من الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك والاصل والأصل أن جنس العبادة الباطنة أفضل من جنس العبادة الظاهرة بل إن العبادة الظاهرة إذا خلت من العبادة الباطنة فإنها قليلة الأثر أو عديمة الأثر انتقل بعد ذلك إلى التقسيم الثالث وهو تقسيم العبادة باعتبار فكمها فتنقسم العبادة باعتبار حكمها إلى قسمين عبادة واجبة وعبادة مستحبة